「あなたはあなたの声をかけたらあなたの声をかけたらあなたはあなたの声をかけたらあなたはあなたの声をかけたらあなたはあなたはあなたの声をかけたらあなたはあなたはあなたはあな アの名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前 「どうもありがとうございました」<ロ> ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م <تصفيق> ا ل ح م د ل ل ل ه رب ا ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م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 ضالين、مم. بسم الله الرحمن الرحيم الله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 السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لا من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي و أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد م ن ي ب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به, فأنبتنا به جنات وحب الحصيد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 ولقد خلقنا ا ل إ ن س أ ن افعينا بالخلق ا ل أ و ل بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما توسوس به نفسه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 وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب و د خ ل و ه ا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد س م ع ا ل ل ه ل م ن ا ب ل ا ي للعلوم الاسلاميه الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق>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 موسوعه ا ل ن ا ب ل غ ي ل ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ض ا م ي ه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 《あなたは》